وبما كنتم تدرسون هذه آيات أيضا فيها بيان لحال أهل الكتاب وأن منهم فليقا يكذبون على الله جل وعلا ويلون أمسنته بالتحريف ويزعمون أن هذا المحرف هو الذي من عند الله جل وعلا وليس تم غيره ليلبس عن الجهال لتحسبوه من الكتاب ليظن هؤلاء الملبس عليهم أن هذا هو الذي من الكتاب وأن غيره ليس من الكتاب فقال الله وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون هذا شأنهم وهذا ديدنهم من قبل ومن بعد أنهم يكذبون على الله جل على مع علمهم وهذا أعظم جرما ممن يقول على الله بلا علم هذا أعظم فإن هذا كما ترون إجمع بين في المعنى الحق واثبات المعنى الباطل، وأما هذا يقول على الله بالعلم ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقرن هذا الجرم القول على الله بلا علم بالشرك بالله سبحانه وتعالى وهذا أعظم جرما من ذلك الذي يقول على الله بلا علم. الحاصن هذا وعيد لعلماء السوء الذين يكذبون على الله سبحانه وتعالى ويحرفون الكتب ويزعمون أن هذا المحرف هو من عند الله جل وعلا والتحريف تحريفان تحريف لفظي ومعنوي وقع فيه آل الكتاب والتحريف المعنوي وقع فيه الجهمية من أهل الإسلام بالمعنى الأعم جهمية شاعرة معتزلة أصحاب جهم صفوانهم ليس لهم في الإسلام نصيب لا نقير ولا قطمير أصحاب جهم بن صفوان وأما المعتزل مسلمون مبتدع ضلال في الجملة وهكذا الأشاعرة مسلمون مبتدع ضلال وأما الجهمية أتبع جهم فحكم عليهم نحو خمسمة عالم بأنهم ليسوا من أهل الإسلام وليس لهم سرد ولا ورد في الإسلام لكن بالمعنى الأعم وقع الجهمية في المعنى الثاني وهو التحريف المعنوي أما التحريف اللفظي فهيهاتا يتمكنوا منه ولن يستطيع أحدا يحرف القرآن تحريفا لفظيا وإنما سعوا جادين في التحريف المعنوي وزعموا أن هذا مقصد الله سبحانه وتعالى الذي ذكروه من أن اليد بمعنى القدرة وأن الوجه بمعنى الذات وأن كذا بمعنى كذا من تحريف الصفات كما تعلمون هذا كله من الكذب على الله جل وعلا هذا التحريف المعنوي وأما اللفظ فوقع فيه أهل الكتاب اللفظ والمعنوي وقع فيه اليهود حرفوا الإنجيل والتوراة تحريفا لفظيا ووضعوا بعض الكلمات مكان بعض قالوا هذا الذي من عند الله وأيضا وقعوا في التحريف المعنوي قالوا معنى الآية كذا التي في كتبهم وليس هذا معناها ويلبسون عن جهال الذي لمس مع كل ناعا والتأثير إليهم أسرع ما يكون والباطل إليهم كذلك أيضا أسرع ما يكون يتلقفه الجهال ثم قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة أي ما ينبغي لبشر فهذه الصيغة من صيغ ما ينبغي فمعنى ما كان لبشر أي ما ينبغي لبشر كما قال الله ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأه أي ما ينبغي للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ أما الخطفه فهو معه عنه وهكذا ما كان الله أن يتخذ من ولد ما ينبغي لله أي حرام على الله جل وعلا حرم على نفسه سبحانه وتعالى اتخاذ الولد لكمال استغنائه سبحانه وتعالى عن الولد وإنما الولد يحتاج إليه من تعلمون وأما الله فهو الغني الحميد وهكذا ما يكون لنا أن نتكلم بهذا أي ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا فهذه الصيغة معناها ما ينبغي ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم أي ما ينبغي لبشر الله سبحانه وتعالى يمتن عليه بالكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس عبادا لهذا ما يجتمع أبداً هذا ما يجتمع البتة يمن الله عليه بالنبوة ويجعله رسولا للناس ثم يزعم ويقول الناس تعالوا كنوا عبادا لي هذا بعيد ولو كان كذلك ما عطاه الله النبوة والحكم والكتاب وهو يدعو إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى فهذان شيئان لا يجتمعان أن يؤتي الله سبحانه وتعالى بشرا الكتاب والحكم والنبوة ويقول الناس كنوا عبادا لي ولكن يقول لهم كنوا ربانيين أما عباد لي ما يدعوهم إلى هذا أبداً ولكن كونوا ربانيين يدعوهم إلى هذه الدعوة الجميلة أن يكونوا ربانيين علماء فقهاء حكماء عباد زهاد طائعون لله سبحانه وتعالى فهو يدعوهم إلى عبادة الله جل وعلا يدعوهم إلى طاعة الله أما يدعوهم إلى طاعته وإلى غصين عبوديته واتخاذه رباً وإلهاً من دون الله والله يقول ثم يقول الناس كونوا عبادا لي هذا بعيد عنه وما ينبغي ولا يجتمع له هذا وهذا نبي ويدعو للشرك هذا لا يجتمع أبدا بعيد ولكن يجتمع له أنه يؤتيه الله أو يؤتيه الله سبحانه وتعالى الحكمة ويقول الناس كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب فهذا يجتمع له وهذا الذي دعاه الأنبياء أن يكون الناس ربانيين على خلاف في معنى ربانيين، وهكذا أيضا العلماء ينبغي أن يكونوا كذلك، فأسوتهم الأنبياء، فما ينبغي للعالم أن يأتيه الله الكتاب ويأتيه العلم النافع، ثم يقول الناس غل دوني، وخذ ما أقول فقط، ولا تلتفت إلى غير مما وافق وإن وافق الحق، لم ينيق به أبدا ولا ينبغي له. أن يصنع هذا الشيء أو يقولوا امتخذوني إلها من دون الأعبدوني كما يصنع علماء الشر والضلال من علماء الصفية وعلماء الرافضة فإنهم يدعون لأنفسهم وإلى ذواتهم وإلى عبادة ذواتهم يزعمون الكرامات المزعومة والخوارق المزعومة كل ذلك ليتخذوا ربا من دون الله وآلهة من دون الله فيزعمون حتى يعتقد فيهم الناس ما يعتقدون من الشر والعياذ بالله فهذا لا يليق بأهل العلم ولا ينبغي لهم هذا فماذا تفيد صيغة ما كان لبشر ما ينبغي تذكر له نظيرا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ما ينبغي لمؤمن وأيضا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه نعم هذا لا يصح يعني الله سبحانه وتعالى نزها نفسه عن هذا نزها نفسه عن هذا أحسن وهكذا ما يكون لنا أن نتكلم بهذا وأيضا الآية التي ذكرناها ما كان الله يتخذ من ولد أي ما ينبغي أن يتخذ من ولد سبحانه وتعالى قال رحمه الله قوله تعالى وإن منهم لفريق يعني إن من أهل الكتاب لفريق أي طائفة وهم كعب ابن الأشرف ومانك ابن الصيف وحيي ابن أخطب وأبو ياسر وسعيه ابن عمر الشاعر يلون لا عندنا سعي سعي ابن عمر الشاعر وسعية بن عم عمر الشاعر يلون ألسنتهم بالكتاب أي يعطفون ألسنتهم بالتحريف والتغيير هذا معنى يلون أن يحرفون الكتاب ويعطفون الألسنة بالتحريف والتغيير وكم مقسام التحريف قسمان لفظي ومعنوي فما هو الذي وقع فيه أهل الكتاب بس والمعنوي والطائف المبتديعة من أهل الإسلام وقعوا في التحريف المعنوي فحرفوا الصفات تحريفا معنويا قال رحمه الله وهو ما غير من وصفه طيب يعط يعطفون ألسنتهم بالتحريف والتغيير وهو ما غيروا من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وآية الرجم وغير ذلك أي وغير ذلك يقال لو لسانه على كذا أي غيره لتحسبوه هذا تعليل هذه اللام لام التعليل لذلك حدفت النون لإضمار ان بعدها فيصنعون ذلك لأجل هذا يصنعون ذلك لأجل هذا لتحسبوه أي تظن ما حرفوا من الكتاب الذي أنزله الله تعالى تظن أنه من الكتاب من التوراه من الإنجيل وعلى القول أنهم أن هذه الأية في أهل الكتاب أي من التوراه فأل هنا العهد أي تظن ما حرفوا من الكتاب الذي أنزله الله تعالى وما هو من الكتاب هذا ردود على أهل الماطر المبيان ما هم عليه من الشر والضلال البعيد والقرآن آية كثيرة فيها ردود على هؤلاء الأشرار وعلى هؤلاء الضالين المضلين وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب عمدا وهم يعلمون أنهم كاذبون الله ينعملو فيه ومع ذلك تجد من يتابع اليهود ويتبع النصارى على باطلهم مع أن القرآن جلهم تجلية ما بعدها تجلية كشف سترهم سبحانه وتعالى هؤلاء أهل الكتاب الضلال كشف سترهم جدا ولن تجد ولن تجد فضيحة أهل الكتاب بأن ما هم من شرف غير كتاب الله سبحانه وتعالى أبدا البيان الجلي الواضح لضلان هؤلاء المنحرفين ومع ذلك يستقبلون كل شر منهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ولا كثير من من تلوثت فطرته اشتالتهم الشياطين يستقبلون جل ما يتم جهتهم من علمانية ومن كذلك أيضا ما تعلمون من اشتراكية ومن الكذب على الله ومن دفع الكتاب وعدم الرضا بما أنزل الله سبحانه وتعالى كل ذلك تلقاه من أولئك سواء كان من أهل الكتاب أو من جهات الأخرى من من تأثر بهم قالوا وهم يعلمون أنهم كاذبون وقال الضحاك عن ابن عباس إن الآية نزلت في اليهود والنصارى جميعا وذلك أنهم حرفوا التوراة والإنجيل وألحقوا بكتاب الله ما ليس منه قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب الآية قال مقاتل والضحاك ما كان لبشر يعني عيسى عليه السلام وذلك أن نصارى نجرانا كانوا يقولون إن عيسى أمرهم أن يتخذوه ربا فقال تعالى ما كان لبشر تكون فيها رد أيضا على نصارى نجران الذين زعموا هذا في عيسى وأنه قال لهم ذلك أحاشا عليه الصلاة والسلام فقال تعالى ما كان لبشر يعني عيسى أن يؤتيه الله الكتاب الإنجيل وقال ابن عباس وعطاء ما كان لبشر يعني محمدا هذا قول آخر الأول في عيسى ورد على نصار نجران والثاني في محمد ورد على من سيأتي من اليهود الذين زعموا أنك تدعون إلى عبادتك تريد أن تكون ربا علينا فأنزل الله هذا ما كان لبشر أن يجمع بين هذا وهذا يؤتيه الله النبو ويقول الناس هذا القول هذا بعيد قولان الآن قال وقال ابن عباس عطاء ما كان لبشر يعني محمدا. أي يأتيه الله الكتاب أي القرآن، وذلك أن أبا رافع القرضي من اليهود والرئيس. عندنا هنا في باءه خطأ الواحد الربيس الري الرئيس هنا. بعض النسخ خطأ. قال، وذلك أن أبا رافع القرضي من اليهود والرئيس من نصارى أهل نجران. قال يا محمد. تريد أن نعبدك ونتخذك ربًا فقال معاذ الله عندما ما يعرب معاذ الله يا إبراهيم معاذ الله وأنا أقرب لك كلمة أخرى نظيرها سبحان الله هاه كيف طيب تعجب لكن أيش ما سأنتك عن معناها فقال معاذ الله طيب إبراهيم يقول وفعل به أي من ما اللي أخبرك صلحك الله وصلحه يقول السماعيل بالتلقين وفعل مطلق نعم وفعل مطلق حسنته لكن لا يلقنه كأحد هذا متشبع ولم لم كلام كلابسته بيزور قال فقال معاذ الله أن نأمر بعبادة غير الله. معاذ الله أن نأمر بعبادة غير الله. ما بذانك أمرني الله ولا بذانك بعثني. فأنزل الله تعالى هذه الآية ما كان لبشر أي ما ينبغي لبشر. كقول تعالى ما يكون لنا أن نتكلم بهذا أي ما ينبغي لنا. واحفظ هذا السياق أنه من معاني ما ينبغي. وينتهي التحريم. كقول تعالى ما يكون لنا أن نتكلم بهذا أي ما ينبغي لنا والبشر جميع بني آدم لا واحد له من لفظه كالقوم الجيش فماذا يسمى هذا في اللغة؟ الذي لا واحد لهم من لفظه ماذا يسمى في اللغة؟ اسم جمع أحسنته يسمى عند النحاء اسم جمع وهو الذي لا واحد له من لفظه ربما يوجد له واحد من معناه أولو واحده من معنى ذو معنى صاحب أما من اللفظ فهو لا واحد لهم لفظه قالوا البشر جميع بني آدم لا واحد له من لفظه كالقوم والجيش ويوضع موضع الواحد والجمع نعم يوضع موضع الواحد والجمع قال هذا بشر هذا واحد بشر سيد بشر هؤلاء بشر أي وضع موضع الواحد والجمع استعملني هذا وهذا ويوضع موضع الواحد والجمع قوله أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة أي الفهم والعلم وقيل إمضاء الحكم عن الله عز وجل والنبوة المنزلة الرفيعة بالأنبياء ثم يقول, لن... ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله أي لا يجمع ولا يجتمع له هذا أصلا لا يجتمع لأحد أبدا من البشر يؤتى هذا الخير ويدعو إلى عبادة نفسه هذا بعيد جدا ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين أي ولكن يقول كونوا ربانيين هذا نكتب به ثم نذكر بعد ذلك واختلفوا فيه أي في الرباني من هو الرباني هذا قال الشوكاني رحمه الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا غضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم أي ما صح ولا لرجل ولم رأى من المؤمنين ولفظ ما كان وما ينبغي ونحوهما معنه المنع والحظر من الشيء والإخبار بأنه لا يحل أن يكون شرعا وقد يكون لما يمتنع عقلا كقول تعالى ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي هذا معلوم وممتنع في العقل أنكم تنبتوا شجر هذا بعيد عقلا كلام طيب قد يكون لما يمتنع عقلا وقد يكون لما يمتنع شرعا ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم خيرا من أمرا ما صح ولا لرجل لرجعه من المؤمنين صحيح ما كان لمؤمن ولا مؤمنة ما ينبغي لهم أن يصنعوا هذا يتمردوا على شرع الله ولا يصح منهم ولا يستقيم لهم هذا أن الله يأمر بأمر ويقضي وكذا نكر رسوله فيقول لهم الخير يختاروا غير ما قضى الله وما قضى رسوله وأمر الله ورسوله هذا افتئات ولا يستقيم لأحد أن يسمع هذا ثم قال ولفظ ما كان وما ينبغي ونحوهم معنه المنع والحظر من الشيء والإخبار بأنه لا يحل أن يكون شرعا كلام طيب هنا مختصر مفيد عند هذه الآية فيكون المنع والحظر إما, شرعي إما شرعيا أو عقليا مثال المنع العقلي ما كان لكم أن تنبثوا شجرها أي ما ينبغي لا يحل ولا يصلح هذا ولا يصلح عقلا أن يكون ويتأتى لأحد أن ينبت الشجر طال الشيخ فتح حبي الله, الله في نظم بعض الأشياء هذه التي أشرني إليها مما جرى لفهمه التقسيم شرعا وكونا يا أخي, يا أخي التحريم سجود لسطيب سجود الإسلام والإنابة والإذن والأمر كذا الكتابة والبعث والإرسال والعبادة والجعل والحقائق الإرادة والكره والآيات والإتاء والحكم والكلمات والقضاء والكلمات والكلمات والقضاء طيب زيك الله نابس